ويل لكل اثاك اثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصره مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب أليم واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا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 117. لَكُم لكم ما في السماوات وما في جَمِيعًا جميعا منه فِي في ذلك لِقَوْمٍ لقوم يتفكرون لِلَّذِينَ قل للذين لِلَّذِينَ يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون ولقد اتينا بني اسرائيل إِلَى الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيْنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 112. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن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 قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أُمَّةٍ جافية كل أُمَّةٍ تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هجوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين